من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بخير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا تعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق بهذه إلههم وثم ماكم المسلمين من قبل وفي هذا وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه واحتصموا بالله هو مولاكم هو مولاكم فنعما المولى ونعما النصير